إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَدا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندادا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْتَمَ التَّعَب بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ